غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا أنت لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس وبشر إن الذين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن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 من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله قالوا ان لله وانا اليه راجعون وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ربهم وَرَحْمَّنْهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 للناس من بعد ما بينهول للناس في الكتاب أولئك أولئك الذي أولئك الذين لعنهم الله اولئك الذين لعنهم الله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله. سمع الله لمن حمده الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا ينفع الناس وما أَنزَلَ الله من السماء من ماء احيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبادا يحبونهم, يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 طاعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله سمع الله لمن حمده. الله <تصفيق> أكبر الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر